وقال الانسان ما لها يوم تحدث اخبارها وقال الانسان ما لها يوم تحدث اخبارها وقال الانسان ما لها يوم تحدث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 يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا وَقَالَ lِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا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 وقال الانسان ما لها يوم اذن تحدث اخبارها وقال الانسان ما لها يوم تحدث اخبارها وقال الانسان ما لها تحدث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 يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا وقال الانسان ما لها يوم اذن تحدث اخبارها وقال الانسان ما لها يوم اذن تحدث اخبارها وقال الانسان ما لها تحدث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 يومئذ تحدث أكبارها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أكبارها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها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 أخبارها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها وقال الانسان ما لها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 وقال the ما لها what is it for? On the day that he says the news. And the man said, what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 خبرها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.